ثمانية استمع إلى الحوار وقرأه ثم اكتبه في دفترك موقع تركيا انظري يا أختي إلى موقع تركيا في العالم وبالنسبة لي موقعها مهم جدا نعم أنت على حق لأنها جسر يربط بين أوروبا وآسيا وايضا محاطة بالبحار من ثلاثة جوانب وكذلك يوجد في شمال تركيا البحر الأسود وفي غربها بحر إيجة وفي جنوبها البحر الأبيض المتوسط تقع أغلب أراضي تركيا في شبه جزيرة الأناضول في قارة آسيا والجزء الأصغر منها في تراقيا الشرقية في قارة أوروبا كما تعرف فإن أنقرة هي عاصمة تركيا ولكن اسطنبول هي أكبر مدينة في تركيا حسب عدد سكانها البحار والجبال والغابات في بلدنا تمتاز بجمال طبيعتها يا أخي أنا أحب وطني من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب. وأنا أيضا يا أختي.